لقد بتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون